قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تعفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى